التشكيل ا س م ع ه م ن يسطع من الكذب والافجار ولا شك ان الله سبحانه وتعالى قد نظرنا ل ع د ل والقسط و أ ن نكون صادقين فيما نقول في أ ح ك ا م ن ا وفيما نذر و إ ذ ا كان العبد في بلد مسلم تقام فيها ا ل ص ل ا ة ويقام فيها ذكر الله عز وجل وفيها ولله الحمد بيوت الله سبحانه وتعالى مفتوحه ة م ع م و ر ة وليس فيها ولله الحمد محاربه ل أ ه ل الدين و إ ن م ا يقع إ ذ ا وقع مثل هذا فيمن هو معروف ب ا ل ح ر ا ف ه ممن يريد ا ل ق ل ا ق ل والفتن في هذه البلاد كما هو الحال وما هو معلوم عن بعض الجماعات و ا ل أ ح ز ا ب ك ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن وغيرها فالتذكير لي ولكم في م و ر اولها أ ن نشكر الله سبحانه وتعالى على ن ع م ة الاجتماع بعد ا ل ف ر ق ة فالله سبحانه وتعالى قد من علينا في هذه البلاد بالاجتماع وتوحد هذه ا ل إ م ا ر ا ت بعد ف ر ق ة وبعد ت ش ت ت وكان فيها قول ذلك الضعف ويشك وفيها قبل ذلك الضعف و الشك و فيها قبل ذلك ق ل ة ا ل أ م ن ثم جمع الله سبحانه و تعالى هذه البلاد على ر ا ي ة واحده و على إ م ا م واحد فاجتمع الناس بعد تلك ا ل ف ر ق ة وحصره منا من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قد جعل في الاجتماع ا ل ق و ة وقد قال الله سبحانه وتعالى بحبل الله ولا تفرقوا. وجعل ا الله ع ت ص م بحبل م ي ا و الله تفرقوا و ج ع ا ل سبحانه وتعالى فيه ا ل ع ز ة وجعل فيه ا ل ن ص ر ة سبحانه وتعالى ورغب سبحانه وتعالى في أ ن نحافظ على مثل هذا الاجتماع و أ م ا ا ل أ م ر الثاني فهو بعد شكر الله عز و جل و في الدعاء أ ن يحفظ الله سبحانه و تعالى هذه البلاد و هذا ا ل أ م ر لا يستهان به يا إ خ و ة فكم من د ع و ة ص ا ل ق ة في جوف الليل حفظ الله سبحانه و تعالى بها أ ُ ن ا س لا يعلمون فتكون هنالك د ع و ة ص ا ل ق ة في أ ن يجنب الله سبحانه و تعالى البلاد ا ل الفتن و ا ل إ ح ن و ا ل ق ل ا ق و أ ن يجنبها أ ه ل الفتن و أ ه ل الضلال و أ ه ل البدع و أ ه ل الفجور الذين يريدون بالله ابي هذه البلاد أ و حتى يريدون ب أ ه ل ه ا أ و حتى بالدين و ب أ ه ل الدين الحق و أ ه ل ا ل س ن ة يريدون بهم المكر والكيد و أ م ا ا ل أ م ر الثالث الذي نذكر به بعد هذا فهو في أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن في موضع إ ذ ا استطاع فيه أ ن يدفع عن هذه البلاد شرا صغيرا أ و كبيرا في مجلس عام أ و في مجلس خاص فليفعل في وسع طاقته وفي وسع معرفته وعلمه دون افتراء ودون ظلم دون تجنب و ت ع د ن في فعله هذا ونسال الله سبحانه وتعالى أ ن يمن علينا ع سبحانه بالاستماع دائما و أ ب د ا ان يحفظ هذه البلاد و ان يحفظ و ل ا ة أ م و ر ه ا و حكامها و أ ن يوفقهم لمراته سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أمنا لله على وهم اتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يدخل لهم حكم التكليف ايجاب الدنيا وانما هم مع ابائهم تبع لهم قال الله تعالى فيهم والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما الغشناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين اخبر سبحانه انه الحق الذريه لابائهم في الجنه كما اتبع ا رؤياهم في الايمان ولما كانت ا ل ذ ر ي ة العمل لهم يستحقون به تلك الدرجات قال تعالى وما أ ق ص ن ا ه م من عملهم من شيء والضبيع هادم الى الذين امنوا اي وما نقصناهم شيء من عملهم بل رفعنا ذ ر ي ة ه م إ ل ى درجاتهم مع توفيتهم و ج و ر أ ع م ا ل ه م بل ا ف ت ي ن ا ه م اجورهم والحقنا بهم ا ذرياتهم فوق ما يستحقونه من اعمالهم ثم لما كان هذا الالحاق في الدوام ر والدرجات فضلا من الله فربما وقع في ا ل ه م ان الحاق الكريه ايضا حاصل بهم في حكم العدل فاذا اكتسبوا سيدات اوجبت عقوبه كان كل عام وهي من كسره لا يتعلق بغيره منه شيء بل الحاق المذكور إ ن م ا هو في الفضل والتوابل ا في العدل والعقاب وهذا و ن ه و ه من أ س ر ا ر ا ل ق ر آ ن وكنوزه ا ل ذ ي ي خ ص الله بفهمها من يشاء فقد تضمنت هذه الايات أ ق س ا م الخلائق كلهم سعداء لهم أقسام كلهم سعداء لهم و أ ش ق ي ا ت ه م السعداء المتبوعين والاتباع و ا ل أ ش ق ي ا ء ا ل م ت ب و ع ي ن و ا ل أ ش ب ا ح فعلى العاقل الناصري نفسه أ ن ينظر من أ ي الاحسان هو ولا يغتر ب ا ل ع ا د ة ويخلق الى البقاله ف إ ن كان من قسم سعيد انتقل منه إ ل ى ما فوقه وبذل إ ل ى ه الى خوقه إ ما خ و ق ه و بذل جهده و الله ولي التوفيق و النجاح و ان كان من قسم شقير انتقل منه الى قسم السعيد في زمن البركان قبل ان يقول يا ل ي ت ن اتخذت مع الرسول سبيلا شرع رحمه الله تعالى في ذكري النوع الثاني من الاتباع السعداء فهم اتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا يعني حصلت لهم إ م ا موت عن صغر أ و أ ن ه م كانوا في حال لم يقع فيها عليهم التكليف كالجنون أ و غير ذلك قال وامامهم إ مع بابائهم تبع لهم قال الله تعالى فيهم والذين آ م ن و ا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناه من عملهم من شيء كل ا م ر م بما كسب رحيم فالله سبحانه وتعالى واسع الفضل وواسع منا سبحانه ومن فضله ومنته سبحانه وتعالى ان تفضل على أ ه ل ا ل إ ي م ا ن بالحاق الذريات بهم فيلحق ذرياتهم بهم فضلا منهم سبحانه وتعالى ل أ ن العبد تقر عينه لوجود من يحب حوله قريبا منه ومما تقر به العين, العين وجود ا ل ذ ر ي ة قريبا من المرء في الدرجه التي هو فيها في ا ل ج ن ة وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته سبحانه وتعالى في عباده سبحانه وقد بين رحمه الله تعالى ما يتعلق ب ه أ ن هذا ا ل إ ل ح ا ق هو من باب الفضل منه سبحانه وتعالى ومن باب ا ل إ ك ر ا م و أ ن ه ليس من باب العدل ل أ ن ه لو كان من باب العدل ف ك ا ن و ا يؤاخذون بماذا بالذنوب والمعاصي والذنوب والمعاصي قد تستحق ه منهم أ ن يكون في د ر ج ة دون ا ل د ر ج ة التي الحقهم الله سبحانه وتعالى بها مع آ ب ا ئ ه م فيقول ف إ ذ ا اكتسبوا سيئات أ و ج ب ت ا ل ع ق و ب ة كان كل عامل رحينا بكسب أ و بكسبه لا يتعلق بغيره منه شيء وهذا جاء في آ خ ر ا ل آ ي ة أ ن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ العبد على ما اكتسب و ليس معنى هذا أ ن يعتمد ا ل إ ن س ا ن على ما كان عليه ا ل أ ب من ا ل م ن ز ل أ و من ا ل د ر ج ة أ و من الفضل فلا و ليس هذا أ ي ض ا أ ن ا ل إ ن س ا ن يغتر ب ر ح م ة الله سبحانه و تعالى و فضله بل ا ل إ ن س ا ن يعمل و يكسب و يجد الله سبحانه و تعالى لما نبه على أ ن الذريات ا ل ح ق و ن بالاباء نبه في آ خ ر ا ل آ ي ة ب أ ن كل امرين بما كسب なるほど。<t> فتح وفتح على قلبه أ ق و ا م العلم ويسره ا لليسرى ومن كان من ق ل ب ا ل ن قلب وما ربك الا الله ا ل ع م ل ف نعم هو اشار إ ل ى م س أ ل ة عظيم و أ ن هذا السفر يحتاج إ ل ى السفر من دار الدنيا إ ل ى ا ل دار ا ل آ خ ر ة يحتاج إ ل ى م ع و ن ة و ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا وجد من يعينه على هذا السفر إ ذ ا وجد من يعينه على هذا السفر اشتد عزمه واشتد سعيه والمؤمن الذي هو على طريق ا ل ن ب و ة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كما قال الله سبحانه وتعالى قل هذه س ب ي ل أ د ع و إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني وسبحان الله وما أ ن ا من المشركين فهو يريد للناس النجاه لا يريد أ ن ينجو بنفسه فحسب يريد أ ن ينجو ه لا شك لكن يريد أ ن ينجو الناس أ ي ض ا معه فهو حريص على ن ج ا ة غيره كما أ ن ه حريص على ن ج ا ة نفسه ولا شك أ ن ن ج ا ة النفس مقدما يا ايها الذين آ م ن و ا عليكم أ ن ف س ك م لا ي ض ر و م من ضل اذا اهتديتم لكن ليس المعنى أ ن تترك ا ل د ع و ة إ ل ى الله سبحانه وتعالى لا بل من نجاه ا ل ع ب من نجاه ا ل ع ب يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن ه إ ذ ا كان في موضع يستطيع فيه ان ينجي غيره فعليه أ ن يفعل وأعظم ما يتعاون فيه و التعاون على البر والتقوى على مرضاه الله سبحانه وتعالى على السير في هذا الطريق و أ ن يعطى هذا الزاد زاد السفر إ ل ى الدار ا ل آ خ ر السفر إ ل ى الله و إ ل ى الرسول ص ل و ا ل ل ه و سلامه عليه ذ ا أ ع ظ م الزاد و من ا ل ن ص لله عز و جل و لرسوله و لكتابه و ل س ن ة نبيه صلى الله عليه و سلم أ ن يقوم العبد في هذا الدين بما اراد الله سبحانه و تعالى في نفسه و أ ن يقيم هذا الدين ان استطاع في غيره سواء كان هذا تعليما أ و كان إ ي ص ا ل ا للحق و نقلا للحق أ و تعليما للحق أ و كان هذا بالذب عن الحق و الدفاع عن الحق و أ ن يحرص ا ل إ ن س ا ن على أ ن ه كان في موضع يستطيع فيه ان يدفع عن دين الله سبحانه و تعالى ما استطاع أ ن يدفع فلا يترك لمن أ ر ا د أ ن يتخذ في دين الله سبحانه و تعالى أ م ر ا ي ح ر ف به عباد الله سبحانه و تعالى إ ل ا و إ ن كان من أ ه ل ذلك أ ن يدفع و أ ن يمنع أ ن يحصل مثل, مثل هذا الله اعلم نعم فمن قلت َ فقد ََْ أ اشرت َ بلا سفر ََ عظيم َِ و ََ أ ق م ر ِ ن ْ جسيم َِ فما َ زاد َُ هذا ََ السفر َُّ وما ََ ط ر ِ ي ُْ ه ُ وما ََ م َ ر ْ ك ر ه ُ قلت ُُْ زاده َ العلم ْ الموروث عن خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم ولا زاد له سواه فمن،, فمن لم يحصل هذا, هذا الزاد فلا ياخذ من ب ي ت ي وليقعد مع الخالقين ف ر و ا فقال التخلف المظلومون أ ك ث ر من ن يحصوا فله أ س و ه بهم ولن ينفعهم هذا ا ل ت أ س ي يوم ا ل ح س في شيئا كما قال تعالى ولن ينفعكم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون فقطع س ب ح الله ن ه وقضع ا سبحانه اتباعه م ب ت أ س ي بعضهم بعضا في العذاب كم المصائب فان مصائب الدنيا إلى عمت صارت م س د ا ت و ت أ س ى بعض المصابين ببعض كما قال ت ا ل ف ا س ا ء فلولا كثره اللاتين ح و ل م على أ خ و ا ن ه لقتلت نفسي وما يبدون ا ل ل المسل ا في ب ا ل ت أ س ي فهذا <تصفيق> هو الحاصل من ا ل ت أ س ي م ع ن و م بين المشتركين في العذاب يوم القيامه نعم اما الزاد فكل مسافر يحتاج إ ل ى الى زاد يستعين به في هذا السفر فزاد هذا السفر العلم الموروث عن خ ا ط م ا ل أ ن ب ي ا ء صلى الله عليه و سلم ولا زاد له سواه فمن لم ي ح ص ن هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع الخالفين كثيرون هم البطالون الذين لا يهمهم حصول ا ل م ن ف ع ة ا ل أ خ ر و ي ة ولا السلامه من حصول ا ل ب ط ا ل ة وحصول ا ل ح ر ا ف وكثيرون هم الذين تدعوهم أ ن ف س ه م إ ل ى الدعاء و إ ل ى ا ل ر ا ح ة و ق ل ة الحرص على هذا العلم الموروث عن خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء صلى الله عليه وسلم و أ ك ث ر من قد يجعل ب ه ذ ا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم حظا ونصيبا يجعل له حقا يسيرا من أ ي ا م ه و لياليه و من عايش هذا العلم و جرى هذا العلم في دمه علم أ ن ه أ غ ل ى عنده من الولد و من النفس و ذلك أ ن ه به تحصل ا ل ن ج ا ة ف إ ن النفس هذه النفس التي بين جبيك ماذا تريد لها تريد لها الخلاص يوم القيامه وهذا طريق الخلاص لهذه النفس من الوقوع في عذاب الله عز وجل يوم القيامه والطريق ممهد وميسر لكن قبل من يسلك هذا الطريق وسبحان الله كم ترى من الناس الذين يسلكون الطرق ا ل و ع ر ه التي تحيد بهم عن طريق ا ل س ل ا م ة وهم يظنون أ ن ه م بذلك قد سلكوا طريقا ينجيهم او أ ن ه على ا ل أ ق ل أ ن ه م غير مقصودين بما ذكر الله سبحانه وتعالى من شان عذاب المعذبين وهلاك المهلكين و ظ ل ا ل الضالين و أ ن الله سبحانه وتعالى قد يوقع ا ل ع ق و ب ة على العبد ف إ ذ ا كان العبد مع وجود ا ل س ل ا م ة في د ي ن لا ي أ م ن ب مكر الله سبحانه وتعالى و أ ن يحيط به ما يكون في نفسه من النظر الى س ل ا م ة النفس أ ن يكون في ذلك والعياذ بالله سبحانه وتعالى مطمعا للشيطان وسببا للخذلان والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعبد ا ئ م ا ما يخاف ويحذر و إ ذ ا كان ا ل أ ن ب ي ا ء يخافون الشرك فلان أ يخاف ا ل إ ن س ا ن في الوقوع في الزين والضلال و ا ل ب د ع ة والانحراف الباب ا ل أ و ل ى فكيف بان يكون واقعا في ما يكون فيه ا ل م ر و ق من الدين و العياذ من ا ل ل ه سبحانه و تعالى فليست ا ل س ل ا م ة فليست السلامه, فليس السلامة امرا يكتسب فلا يفقد إ ل ا إ ذ ا شاء الله سبحانه و تعالى و ذلك دائما ذكر نفسك ب أ ن هذا الطريق قد تزن قد تنحرف قد تظل قد تكون من أ س ق ى عباد الله سبحانه وتعالى لكن اصلك طريق ا ل س ل ا م ة وابقى على هذا الطريق ما شاء الله أ ن تكون على هذا الطريق واستعن بالله وتذكر قول الله سبحانه وتعالى دائما وابدا واتقوا الله الذي أ ن ت م به مؤمنون فما إ ي م ا ن ك وما توحيدك وما اتباعك إ ل ى معهد فضل من الله سبحانه وتعالى والفضل لله عز وجل قد يسلم منك من صاحب الفضل تبارك وتعالى ف إ ن شاء ا ب ق ا و إ ن شاء حرمك من هذا الفضل ونزعه منك والعياذ بالله سبحانه وتعالى لكن أ س ل ك طريق السلامه مع ا ل ا س ت ع ا ن ة بالله سبحانه وتعالى و ك ث ر ت التضرع اليه ودعائه سبحانه وتعالى أ ن تكون على طريق السلام و أ ن تكون على طريق الهدايه أ ن تكون على طريق الصلاه و أ ن تجعل دائما في نفسك ا ل خ و ف والحذر أ ن تقع فيما قد يكون سببا في سلب هذه ا ل س ل ا م ة منك والعياذ بالله سبحانه نعم ن ن ولن ينال من هوين وأنما كناقين ا فخذ ثمرات الموت واسم الى العلى واسم الى العلى لكي تملك العز الركعه تعالوا فلا خير في نفس تخاف من ارادها ولا ه م ي القصه الى لوم لا دين ولا سبيل الى ركوب هذا الظهر الا بامرين احدهما الا يسمو بالحق الى لوم تلاذل فان اللوم يملك الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله طبيعا في الارض والثاني ان تكون عليهم نفسهم لله فيبدل ف ي ن ئ ذ ولا يخاف الاهوال فمثل خافت النفس لكثره ا ح ج م و أ خ ذ ت الى ا ل أ ر ض ولا يتم له هذان الامران الا بالصبر فمن ص ا ر قليلا صارت تلك ا ل أ ه و ا ل فيمن ر ف ا ء في حقه ت ح ج ب ه بنفسها الى م ق ل و د و فبينما هو يخاف منها ا ن صارت اعظم اعوانه وهذا امر لا يعرف الا من تخلفه نعم هذا هو المركب عرفت الطريق وعرفت الزهد فتحتاج إ ل ى المركب الذي تسير فيه على هذا الطريق الموصل إ ل ى دار القرار و إ ل ى ا ل غ ا ي ة والبغي ة بهذا السفر فما هو المركب أ و ما هو الطريق المعدره يقول و أ م ا الطريق فهو بذل الجهد واستفراغ الوسن فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينا و إ ن م ا كما قيل فخذ غمرات الموت واسم الى ا ل ع ن ى لكي تدرك العز الرفيع الدعائمي فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همه ت ص م إ الى لوم لائم تحتاج إ ل ى ه م ة وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى من الناس من همته فوق العرش ومن الناس من همته في الحس في أ م ا ك ن قضاء الحاد ج ة فهمة ت إ ل ى م ر ض ا ة الله سبحانه وتعالى فهي ح ق ي ق ة لحصول م ر ض ا ة الله سبحانه وتعالى و حصول المراد والمقصود وهذه النفوس ق ل ي ل ة قلما توجد هذه ا ل أ ن ف س التي تحمل هما ً يكون الهم أ و س ع من هذا الجسد و أ ع ظ م من هذا الجسد الضئيل فكم من الناس الذي جعل همه اصلاح بيته ومنهم من جعل همه اصلاح قريه ومنهم من جعل همه اصلاح بلده ومنهم من جعل همه اصلاح الناس وليس بشيء على الله سبحانه وتعالى بعزيز نحتاج الى صدق مع الله سبحانه وتعالى ونحتاج الى حسن قصد لله تبارك وتعالى و أ ن تعلو وتسمو هذه ا ل ه م ة و أ ن يتجاوز ب ن ا ل ع ب حدود هذا الجسد وحدود الصدر فيتجاوز بذلك وتعلو ا ل ه م ة وتسمو ويجعل ذ ل ا ا ل م ر ا د والمقصود وجه الله سبحانه وتعالى ف إ ن صدق في ذلك جعل الله سبحانه وتعالى دائما ً و أ ب د ا ً نصبع اليه في عمله وفي قصده وفي فعله وفي مراده وفي مقصوده والمصنف رحمه الله تعالى نبه على أ ن هذه ا ل ه م ة تحتاج إ ل ى أ م ر ي ن أ و ل ه م ا أ ن لا يصبو في الحق إ ل لو ى لومه لائم ف إ ذ ا اللوم يدرك الفارس فيصرعه عن فرسه واجعله طريحا في ا ل أ ر ض ما رفع الله سبحانه وتعالى من رفع من أ ه ل العلم بعد الصدق مع الله سبحانه وتعالى والاخلاص له والاتباع بمثل, الأمر بمثل هذا ا ل أ م ر العظيم وهو أن ل ا ت أ خ ذ ه في الله ل و م ة لائم وكان هذا مما كان يبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و عليه أ ص ح ا ب ه رضي الله عنه كما في حديث أ ب ي ذر رضي الله عنه فكان يبايعه صلوات الله وسلامه عليه على أ ن لا ت أ خ ذ ه في الله ل و م ة لائم فيقول بالحق ويتكلم بالحق ولا يخشى إ ل ى الله سبحانه وتعالى ف إ ن الله عز وجل ن ا ص ر و م ؤ ي د ولو أ ن الخلق ك ا د و ا واجتمعوا عليه بل لو أ ن السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما ومن فيهما ك ا د و ا لجعل الله سبحانه وتعالى له من بين ذلك كله مخرجا ويسر له أ م ر ه وشرح له صدره ورفع له ذكره و أ ع ل ى ش أ ن ه ومقامه فالحق يحتاج إ ل ى مثل هذا سترى كثيرا من يسمع ا م ا ل لا تحب أ ن تسمع لكن تذكر أ ن ك تعمل لله تبارك و تعالى ليس للناس و لا ل أ ج ر مراد الناس و ل ا ل أ ج ل مقصود الناس ف إ ن تحصل هذا حصل لك باذن الله سبحانه و تعالى المسارع إ ل ى مرضاه الله عز و جل و أ م ا الثاني أ ن تهون عليه نفسه في الله فيقدم ح ي ن إ ذ ن ولا يخاف الاهوال فمتى خافت, خافت النفس ت أ خ ر ت و أ ح ج م ت و أ خ ل د ت إ ل ى ا ل أ ر ض ا ل إ ق د ا م هذا يحتاج إ ل ى ا س ت ع ا ن ة بالله سبحانه وتعالى و يحتاج إ ل ى صدق في توحيد ا ل ر ب و ب ي ة واستشعار توحيد ا ل ر ب و ب ي ة لله تبارك وتعالى ف إ ن ا ل ر ب و ب ي ة لله سبحانه وتعالى تقتضي من العبد النظر إ ل ى آ ث ا ر فعل الله سبحانه وتعالى عليه و أ ن فعل الله سبحانه وتعالى له آ ث ا ر في ما يتعلق بتحقيق التوحيد وتحقيق ا ل إ ي م ا ن وتحقيق ا ل ن ص ر ة وتحقيق ا ل م ع و ن ة والتسديد من الله سبحانه وتعالى ا ل ع ب د فلا بد من هذا إ ن حصل الصدق في توحيد الربوبيه لله سبحانه وتعالى فيصلح معك توحيد ا ل ا ل و ه ي ة ويصلح معك توحيد الربوبيه وتوحيد ا ل أ س م ا ء والصفات ب و ج و د ا ل ع ل ا ق ة بين هذه ا ل أ ن و ا ع الثلاث من أ ن و ا ع التوحيد فتستشعر هذا ا ل أ م ر دائما في طريقك في طريق, طريق السير إ ل ى الله سبحانه وتعالى وتستشعر ن ص ر ه والتوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى و أ ن الله سبحانه وتعالى معك كما قال الله سبحانه وتعالى في موسى وهارون انني معكما أ س م ع و أ ر ى نعم وامام ا ر ن ب فصدق ل ج ا ه ا ل الله و ا ن ق ط ا ع اليه بكليته وتحقيق ل ف ت ا ر اليه م كل وجه و ا ر ا ع ه اليه وصدق ت و ك ل عليه والاستعانه به والاضطراب بين ي ه ك ا ل ن ا ء م ف ت و م ك س و ر ا ل ف ا ر الذي لا شيء فيه ي ت ط ع إ ل ى قيمه ووليه أ ن يجبره ايجبره ويوم شعله ويمده من ف ب ض ه ويسره فهذا الذي يرجى له أ ن يتولى و ف ا ه هدايته ويكشف له ما خفي ع ل ى غيره من طريق هذه الهجره و م ن ا س ي ه ا نعم اللجا إ ل ى الله سبحانه وتعالى والافتقار إ ل ى الله سبحانه وتعالى وكما هو معلوم أ ن الفقر في الشرع نوعان فقر عام وفقر خاص الله سبحانه وتعالى يقول يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء من الله والله هو الغني فالفقر نوعان فقر عام وفقر خاص الفقر العام وافتقار جميع الناس فقرا جبريا لكل أ ح د مفتقر يكون مفتقرا ا ل الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن هذا الجبر أ و عن هذا الفقر أ ح د من الخلق مؤمنهم وكافرهم وليهم وفاجرهم كبيرهم وصغيرهم فلا بد لهم من الفقر إ ل ى الله سبحانه وتعالى و أ م ا الفقر الخاص فهو فقر أ ه ل ا ل إ ي م ا ن و أ ه ل ا ل إ س ل ا م وكل إ ن س ا ن مؤمن بالله سبحانه و تعالى يكون له من الفقر الخاص بحسب إ ي م ا ن ه بالله سبحانه و تعالى لا بد ولا ينزع هذا الفقر الخاص من عبد استشعارا و عملا و فعلا إ ل ا من شقي و العياذ بالله سبحانه و تعالى مارد من الدين فلا بد من وجود الفقر الخاص عند كل أ ح د يعلم افتقاره إ ل ى الله سبحانه وتعالى وحاجته إ ل ى الله سبحانه وتعالى فيدعوه ويساله ويضطرع بين يديه سبحانه وتعالى ويكون احيانا من البلاء بالعبد ما يريد الله سبحانه وتعالى به أ ن يكون العبد مكثرا للدعاء إ لله, لله سبحانه وتعالى أ ن يحفظه و أ ن يسدده و أ ن يعلم و أ ن يفهمه كان شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى بن ت ي م ي ة إ ذ ا أ غ ل ق ت عليه م س أ ل ة جلس يستغفر الله سبحانه وتعالى كما ذكر ابن عبد الهادي في ا ل عقوبه البريه فيكثر من الاستغفار فيفتح الله سبحانه و ت ع ا ل ى هذه ا ل م س أ ل ة وغيرها من المسائل كان يخرج أ ح ي ا ن ا إ ل ى الخلوات رحمه الله تعالى ف ي م ر ق وجهه في التراب ويدعو ويقول يا معلم إ ب ر ا ه ي م علمني ولو َ ي فهم ََِ سليمان َََْ فهمني َِِْ ويكثر َُِْ من َِ الدعاء َُِّ لله َِِّ سبحانه ََُُْ وتعالى ََ تريد ُ ان تحفظ َُْ في دينك فاكثر من الدعاء تريد ُ ان تحفظ َُ في مالك فاكثر من الدعاء تريد ُ ان تحفظ َُ في عرضك فاكثر من الدعاء وحقق الافتقار الى الله سبحانه وتعالى واطل الناس دعاء لله سبحانه وتعالى هم أ ك ث ر ه م غرورا ب أ ع م ا ل ه م وافعالهم ل أ ن ق ل ة الدعاء دليل على ق ل ة الحاجه و ق ل ة ا ل ح ا ج ة لا تكون عند المؤمن بل المؤمن دائما و أ ب د ا يكون في ح ا ج ة إ ل ى ربه سبحانه وتعالى دائما و أ ب د ا في كل أ م ر وفي كل ق ض ي ة يحتاج إ ل ى ربه سبحانه وتعالى و لا ينفك العبد عن هذه ا ل م س أ ل ة و عن هذه ا ل ق ض ي ة أ ب د ا ما دامت هذه الروح في الجسد و كل من ضل عن سبيل الله سبحانه و تعالى فقد يكون عنده شيء من القصور في هذا الباب و إ ل ا من صدق مع الله سبحانه و تعالى في سؤاله أ ن يحفر الله سبحانه و تعالى عليه دينه و إ ي م ا ن ه و أ ن يوفقه سبحانه و تعالى للحق و أ ن يهديه للحق وللعلم النافع فالله سبحانه وتعالى أ ك ر م وفضله أ و س ع سبحانه وتعالى من ان يحجب فضلا عن عبد ا ل عباد لكن أ ح ت ا ج الى صدق مع الله سبحانه وتعالى في أ ن يعطينا سبحانه وتعالى هذا السؤل وهذا المراحل نعم فصل وراى <تصفيق> سبحانه بالحمد وعن امته لذلك انما هو دوام التفكر وتدبر ايات القران بحيث يستوي على الفكر و ي ص ل القلب ف إ ذ ا صارت معاني ا ل ق ر آ ن وكانت ا خاطئه بقلبه وهي الغالبه عليه بحيث يصير اليها م ن ز ع ه و م ن ج ا ؤ ه تمكن حين بذل الايمان من قلبه وجلس على كرسيه وصار له بصره وصار هو له وزار الجبال أ ح س ب و ه ا جامدا وهي تمر مر السحاب نعم ذكر فصلا في ر أ س هذا ا ل أ م ر وعمود هذا ا ل أ م ر أ ل ا وهو الانشغال بكتاب الله سبحانه وتعالى وكما جاء عن ا ب مسعود رضي الله عنه فيما معناه إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف قدره عند الله سبحانه وتعالى فانظر إ ل ى قدر ا ل ق ر آ ن في قلبك وهذه ا ل ق ض ي ة أ ظ ن ه ا ق ض ي ة تحتاج إ ل ى وقفات ووقفات فيما يتعلق ب ا ل ا ش غ ا ل بكتاب الله سبحانه وتعالى نجد من ي ن ش ر ل ب ا ل س ن ة نجد من ي ن ش ي ه الفطر لعلوم العالم كثير في ا ا ن ش غ ا ل بكتاب الله سبحانه وتعالى أ ه ل ه معدودون والنبي صلى الله عليه وسلم قد أ خ ب ر أ ن ه م أ ه ل الله وخاصه أ ه ل ا ل ق ر آ ن هم أ ه ل الله وخاصه يتلون كلام الله سبحانه وتعالى و ت د ب ر و ن ه ويتفكرون فيه ويتعلمونه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد كلام الله عز وجل الذي أ و ح ا ه سبحانه وتعالى وجعل له سبحانه وتعالى ر ت ب ة ع ا ل ي ة و م ن ز ل ة فكان إ ن ز ا ل ه في يوم عظيم وفي وقت عظيم وجعل له سبحانه وتعالى مبلغا عنه سبحانه يسمعه منه يسمعه جبريل عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من الله تبارك و تعالى بصوت و يبلغه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ل ى رسوله ص ل ى ا ت الله و سلامه عليه فهو كلام الله سبحانه و تعالى وهو ص ف ة من صفات الله سبحانه و تعالى ص ف ة الكلام فهو من صفات الله ف ا س ت ش ع ر ان ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن أ ن ك تقرا كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به حقه استشعر هذا المعنى وانظر في اثر هذه القضيه اذا استشعرت هذا المعنى وان تتلو كلام الله سبحانه نعم فاذا قلت انك قد اشرت الى مقام عظيم لعلها لاقيتما نقف ما ان شاء الله اعلم و اعلم